وجيء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد